يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيهن يا أيها النبي عليه بنزلن ذالك ادنا ان, أن الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما